بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار وخاشعة يقولون انا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كرته خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالسايره هل تاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا تزكى واهديك الى ربك فتخشى فالاه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى, فقال فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره ولولا ان في ذلك لعبره لمن يخشى انتم اشد خلقنا من السماء وقفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى